وقال الذين لا يرجون لقاءنا لونا لنا نزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون إِذْ جَاءَ سَلَامُ أَشْرَا يَومِ ذِلِّ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً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 ك شر ما كانوا وأضلوا سبيلا.